يا ايها الذين امنوا استغفروا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لماذا ظن ان اسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من يفتنها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار كنا إخواني الكرام في سياق في قوله سبحانه ظرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنينة هودا، ومحدت له تمهيدا ثم يصنع أنزيد كلا، إنه كان لآياتنا عميدا تا سعودا الى اخر ما قال الله عز وجل سبق ان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى كلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب تلك الامانه الثقيله واشترط عليه شروطا أخذها كامله غير منقوصه ومن بينها ان يصبر وان يصمد في هذه النظاره تجاه قوري وفعلا قام احسن قيامه قام بما امره به ربه ولكنه وجه بمعارضه عنيفه وقامت ضده حرب شعواء قامت حرب على اشدها واذا بطاغيه من اعظم الطغاة يتصدى لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الطاغيه يعني من اشدهم والعنهم والعياذ بالله وكان اكثر مالا وأعظم جاهل حتى كان يسمى بريحانه قريش لسطوته وجاهه وعظمه في قومه هذا التاغي اسمه الوليد بن مغيرة كما سبق ان اشرنا اليه هذا العدو الذي ارعى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقلقه وازعجه لولا ان الله سبحانه وتعالى تدخل القضيه وطمأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلى لا لكانت الكارثة والقاضية فالله قال له ذرني ومن خلص وحيدا خليني مع هذا المجيد لا تأسى ولا تحزن ولا تتكلف شيئا لا تنزعب أنا أكفيك شرة دعني خليني مع الحرب حربي والقضيه قضيتي و سبحان الله فكان كذلك والسبب سبحان الله يقول العلماء سبب نزول هذه الايه ان الوليد هذا كان يتردد على ابيبه الصديق وكان يسمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين القران وكان يأخذ بجمع كلبه ومره زار أبا بكر الصديق وسمع منه القرآن سبحان الله وعندما خرج سئل الرواية في هذه الآية هكذا سئل هذا العدو فأثنى على القرآن ثناء جميلا بعدما سمع من رسول الله سناء من ابي بكر قال والله إن القرآن العظيم وَأَقْسَمَ يمينا أَنَّهُ مَا بِهِ الْقَوْلِ بَتَرِ ليش؟ لنقول ما هو شعر ولا كهان ولا سحر ولا شيء ليش؟ إنه أعلى من هذا كله وأنا أعرف أساليب اللغة العربية لأنه فائر هذا كبير حتى إنه كان يتمنى ان يكون نبياً ولما نزلت بجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملة الحاسدين والحاقدين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقصدون واحد في مكة واحد في الطائف والذي في مكة من هو أعظمها وأخزاها وألعنها وأكبرها في نظرهم هو هذا الرجل كان يعني يتمناها لنفسه حسداً وحفظاً على رسول الله يقوله. المهم يعني قال في القرآن كلام طيب ما شاء الله حتى قال والله ان له لحلارة القرآن حلو جميل عنده ذو قلت لحلارة مع بي الله إيه إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة ما شاء الله يعني جميل في المذاق وفي المنظر ما شاء الله إيه إن له لحلاوة وإن, وإن أعلاه لمضمر وإن أسفله لمضدك وإنه يعلو ولا يعلع عليه القرآن عالي ما في كلام يعلوه أبدا بل ولا يدركه يعني هو اذاع القرآن هل الكلام وصل وشاع في مكة ؟ صار الكلام من العام الرضامخ إذا كان في مجلس وقال هو يشذيع فبلغ يعني شاع وذاع وقال قريش لما بلغ الخبر قال والله الله إن صبأ الوليد لا تسب أن فوريج جب الصدق الصبان الصابي يعني إذا خرج من دينه ودخل في دين الإسلام معناه سبا خرج يعني ألحق كفر هذا الصار من وكان يسمون رسول الله سمى صابعا يعني خرج من دين آبائه واجداده قال لسبا أنه فرشتهم وصل الخبر لأبي جهل صديقه اللذوذ صديقه وحميمه إذا اتخذت صديقا اختره أن يكون تقيا لله يخاف الله يخشى الله ليش ليعينك ويساعدك وردك ويجذبك نحو ايه؟ نحو طريق الله عز وجل أسمعنا الله عز وجل ها يوم خيامه ويوم عفظ الظالم على يديه لأنه سبب يعني شو سبب الأجرب يعني عفظ أبي معايث شو سبب خفره ولكن الأسلم وأنت أنتقى بشهادة ولكن الذي عيره ويعني أبعده عن الإسلام وصده عن دين الله صديقه صديق أبي ابن خلاب فيه قالوا, قالوا, قالوا انك صديقي وحميمي ولكن يعني وجه من الوديك حتى تلقى محمداً صلى الله عليه وسلم وتطأه وتف... وت... وتلطمه وتفزق في وجهه وفعلا كذا آل عبد الله ونزل في الآية يوم القيامة يوم عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليساني لم أتخذ كلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءاني إذا الخليل والصديق الايه بالله يجرك ايش الى النار وبس القرار الاية بالله تديق لكن ذاك صديق جميل صديق يعرف الله ويحب الله ويراقب الله ويخشى الله خلاص المولى سافر بهذا هذا ابو وقال له فقال اجب من قال له كان ماشي وبلغني عازي تحدثوا وثم ليستثيره ويدفعه الى الكفر ويحقد عليه الإسلام اشكره ان الكوريسة جمعت واتفقت على ان تجمع لك معونا مو اغنى كوري جمع لك يعني نصيب من المال ليش وانا اغناهم ليش قالوا انك تتتردد على ابن ابي كمشة يعني سيدنا محمد الله عزمان عداء الله اذا كان بذا ارادوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ابن ابي كمشة ابن ابي كمشة لانه لانه كان ربع أربعة حليمة وحليمة يعني الزوجينس هذا كمشي بسم الله كمشي فكان يذبون, يذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي كبش قال له شعبوكس يتردد عليه وعلى أبي بكر وعلى أبي الكحافة ترجوا عطاءهم وترجوا طعامهم وت يعني استداروا عضو الله هو لا يرضى بهذا بدلاء هذا فقال عروبه الأنهار ذبيحة قال وحرم على نفسي أن لا يزوره سماح سواه ولا يسمع ولا يتصل به ولا, ولا يت ولا يتصل بأبي بكر ولا عمر ولا خلنا ولا خلنا من من أهل الإسلام وأهل الأمة أصلاً قال لابد أن تقول شيئا حتى صور د قومك قريش لابد أن تكاشكاش القول لابد أن تقول في القرآن شيئا اسجد محمد والقرآن صلى الله عليه فما زال به حتى قال كلام ما شاء الله واخذ يفكر ويغلق بالتفكير ويندفع بالتفكير ويصد يتاوي عمس ماذا يقول يقول والله ماذا يقول شيء ده القرآن ما يمثله شيء ما هو بيسحر ولا شعر ولا كهانة هذا ولا لقلهم وقال في كلامه قال لا أعبد أن تقول شيء واخذ يفكر حتى قال ما قص الله ذو جاء ويشوفوا كلام الله قال هنا فنزلت الآيات وسبحان الله منذ نزلت هذه الأية وكان أعظم, أعظم فراجتنا وأغناه وعلىهم جاهل ما شاء الله منذ نزلت هذه الأية وهو في سخوط حتى مات ذلا وخزيلا ومهانا فكان ما يستطيع أن يخرج في مكة بالصغار والأولاد والنساء وكل الناس يحفظون هذه الآية بمجرد ما يرونه يقول ظلم ومن خلق سواحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحث له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان بآيات معانيدة ويفر ويفر ويفر ويفر هذا تكمل الأرض بمرحبات بهذه الآيات سبحان الله أزعجه الله وأزععه ليش؟ لأنه أطلق رسول الله وأزعج رسول الله. يتعب. أيش؟ فقال عزوجه، هاه؟ سلية لرسول الله ودفاع عزوجه محمد صلى الله عليه وعليه عزيز الربيع خلضرني وما خلاص وحيدة خليني معه ودخل خلاص وحيدة وحيدة فيها تفسيرها. في التفسير يعني خلاص دمرني وما خلاص وحيدة خلاص هو في قوعي. لا نظر له في قوين. كان أعلىهم وكان أصحامهم. وكان أعظمه وكان أغناثه لا وحيدا فريدا لا نظير له في شمال فرش دارني خليني معه وضحر لهذا اللي اخلصه شو بلن يعنى معها اجعله وحيدا فريدا لا نظير له ولا مدين له دارني وضحر نجده ومنع للفر دارني ومن خلصه وحيدين كان خلص وحيدا وفريدا من نوعه كان الأولى به ماذا؟ أن يشكر الله وأن يطيع الله وأن يتمسك بكلام الله وقد اعترف به وأن يتبع رسوله ويكون نصحا من كتابه ويكون داعيا من الدعاء الصالحين كذلك شكرا لله على ما أعطاه أولا هدف احنا نحن تم علينا شكرنا الله تمسكنا بكتاب الله متنا من أجل دين الله غاضبنا لله كلنا الولد من كلنا لا فرق بين الكبير والصغير كلنا الوليد ظرني ومن خلص ما في واحد ما منا من الله عليه ماذا فعل بها؟ شكر مولاه عليها؟ قام بالدعوة إلى الله حسن القيام حرر نفسه ذو ما أهله وذويه لا فعل نفسه يعني. انظروا ماذا يقول ظرني ومن خلص وحيدا أو وحيدا خلقته على تفسير ثاني خليني مع هذا المجرم الذي خلقته ظبق ما عنده شيء حتى الكرسوسيه ما عنده حتى التاكية ما عنده ما عنده شيء ما عنده ثوب ولا عنده مال ولا ولد ولا اي شيء خلقته بوحده مجرد ثم انظر كيف صار في المجتمع الخراجي اغنى الناس واعقل الناس نظروا هو وافخم الناس وعبنى. ما شاء الله ثم فالواجب عليه أن يشكر الله كما قلنا في الأولى فهذا النقح هذه أيضا تتسفق مع الأولى ضرني ومن خلص وحيده ثم خلقت مجرد ما ألو ثم مننت عليه وانعمت عليه واغضبت عليه واكرمته اكراما إكراما فجعلت له مالا ممدودا ألفلس الزهر ألف الضع الانعام الاراضي المزارع ثم شخرا الله او الله وجعلت له من جعل له الله جعلت له مال نخليه عندك رجال الله بدهنك من الجوائز عندك عيون عندك سمع عندك نفث عندك عافيتك عندك عندك عندك عندك عندك, عندك, عندك كل شيء من هم المال هو من الله وجعلت له, جارة. وجعلت له مالا آني الله يقول في المال ممدود لأن الواسع مالا خلاص. مال ممدود. وبنين شهوداً. يقال في العنب الستاشارون. في ذلك الزمان كان اللي عندهم أولاد، كان عندهم تجاري واللي عنده مال، عشان أولاد يدخلوا رحلة في الشتاء وصلوا. في الشتاء يذهب إلى الشام في وباللو... يعني لا لا عقول في الشتاء يذهب إلى اليمن وفي الصيف لا... إلى الشام تجارة لابد حتى لكم يأخذان مك ما فيها شيء ولا شيء فكان الناس تجاريين وملذين عندهم مال لابد عنده أو لابد ولكن لكثره ماله ولكون يعني ال ال فأولادهم مكرمون ومشرفون كأنهم ملوك ما يحتاجون إلى سفر؟ عندهم عبيد وخدم هم الذين يتولون والشركات مع الناس الآخرين يخدمونهم وبنين شهودا ما يحتاج أن يسافر ليش لعظمهم كلهم كلهم معهم ما يكد ولا واحدا منهم وبنين شهودا أو شهودا يعني حضورا بأي حفل عظيم لا يحتاج من حضورهم هم. وبنين ايش شهودا عظماء والعظماء لابد بد أن يحضرونه في المحافل العظيمة كذلك هذا ما يراه وبنين شهودا وثم أيضا يستشهدون في القضايا الكبرى كل هذه المعاني تشملها الآية أو تشملها الآية وبنين شهودا هذا من نعم الله عليه للا شكرها أم تقرها تقرها وبنين شهودا وفنا يعدد عليه ثم يقول ومهدت له تمهيدا يعني وسعت له فرشه بالعظم والصخاخ وغل في مهد له المهد هو شو هو المكان الذي يجد الصبي فيه راحته ويجد الطمانينه وعدته فكذلك أن الدنيا ممهده الحياه كالمهد كلها راحه وطمانينه بتستاهل له لهذا قابلها بالكفران لا بالايمان ومهد له تمهيد رب العزه قبل ذلك ثم يثمع انظروا ثم يسمع ثم ان ازيد اشواقي اشواقي السر بل يريد كل منهم مثل كثير منهم كان يظن هذا أن يكون رسولاً لما سوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً من أجل الله قال ليه ليكون شيء غلان وقال ليه ليه ليكون شيئانا هو كاد إلى أخير ثم يتماعه فالكاد هذا من جملة المجرمين الذين كانوا يحبونون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل يريد كل مريء منهم أن يوسى صحفاً منشرة ينزل جبريل عليه ثم يتماعه أن أزيد ونزده في المال ونزده في السعوة في الضارة ونزده في الجاه ونزده ونزده ما شاء الله يزمع ثم الله عز وجل دعه وتوصف على الكبه قال كلا تتلّى بحسبة إمّة من أمام وتقلل إمّة على الوعى هدي في اللغة العربية كلا مين يجيب هل تتلّى عن دين يا عدو الله على في اللي يقومش بيها ايوه قال كلا هذا معنى في اللغة للترجمة كلا هذا معنى كلا ليش يا رب زجرته ولا دعسه عن نفسه عليه ولا طمطه ولا كنته لك سبه ليه يا رب قال انه العلة ان هنا انه سائل انه لأنه. انه كان هذا كان ومزعج وهذا الطبع الرسمي إنه كان لآياتنا انظروا لآياتنا لا انظروا هذه الإضافة العظيمة لآياتنا انظروا ماذا فعلنا نحن به وانظروا أيضا ماذا قابل آياتنا آياتنا مع ان تلك الآيات هي آيات ليش آيات علامات دل على الله دل على عظمه دل على كرمه دل على وحدانيته دل على إيش سلطته هي آيات تنظر في الآيات ما قال في رسولنا ما قال يعني ما صلى لنا ولا زكى لنا ولا حج لنا ولا لا للآيات قابل الدلائل التي تدل على الوحدانية وتدل على انه عبد والرب رب يجب ان يخضع له ان يستسلم وان ينقض لشرعته انه كان لاياتنا يا للعار لماذا قبلها عنيده والعناد معناه عرف عرف انها حق وانها صدق وانها من الله ولكن الكفر والعناد إنه كان لآياتنا عنيدة ثم قال الله عز وجل سأرهقه صعودة عما قريب إن شاء الله سترى سأرهقه صعودة سأكلفه ما لا يطيق في الدنيا والآخرة في الآخرة نصلى الله العافية سيكلفه الله صعود جبل في جهنم يعلم الله قمة من سفحه إلى أعلى يكلف أن يصعده وما هو ما يصعده لنفسه هو بنفسه لا قال سارهقه يعني الإنسان ممكن يطلع جبل لوحده يعني ولو أنهم ما شق وعذاب ويحاول ما كاد ومجاول وي... والفروز والمدراما لكن ذاك اللجز واللجم والضرب من وراء زين عبد الله قال ما الله عز وجل سأرقيه الله يرفع العبد زين والملائكة والضرب زين وخيل خيال عبده أنا كذب في الله على هذا بالتأكيد هذا معناه سأرقيه ما في نفسي يعني يطلع من نفسي لا بل يكلف الشعور يطلع إلى الج... إلى القمة الجبل، وثم وثم ينحدر من ال... من الأعلى إلى الأسفل، وثم يكلف الظهر صحر يقهو صعودا. الله لا هذا في الآخرة، وفي الدنيا سبحان الله ستنقلب الحياة، وستنعكس الأمور على العدوس. ليش؟ بدلا من كان كان مريحا كان بشوشا كان مسديا كان خلاص ما شاء الله الدنيا ممهده والحياه سعيده وما شاء الله الفلوس وكل شيء موجود والاولاد وله والاقل الان من من الذي نزلت فيه الايات من هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الايات الا وهو في نقص والذل والخزي حتى ماذا جمدا ولذلك قال الله عز وجل سأكلفه حياة شاقة وعذابا مريرة لا راحة فيه حتى في النوم والله ما يسترح نوما في الاكل مع أهله وذويه وهو قلب فزع مرعوب للتطلاب الحيرة العذاب هذا هو العذاب والعيب بالله ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ضينتا ضيق هذا الدنيا وان يوم القيامة في عام الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلو نحيي انه حياة طيبة حيث ما في وظيفه ما فيه في مع اهله في العمارات والسيارات والمليارات لا ما يشهد حياة عبادة كم من انسان عنده هذا كله وفي ضيق وعذاب وحير والتراف ما عنده راحة لا اكل ولا شرب ولا نوم ليش؟ لان الراحة القلبية تكمن في الاتصال بالله في الركون الى الله في وحدانية الله في حشية الله في تقوى الله وإلا اذا انقطعت صلتك بالله كان العذاب والنكد والخز والنار والجحيم في الدنيا الجحيم. الله كل الحياة الطيبة فين ايام من عمل صالحا ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحي النهر. حياة طيبة هذا في الدنيا ثم في الآخرة وَلَنَجْدِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانْ يعملون. ألا في ذكر الله ذكر القلب واللسان والجوارح حينما تكون متصلا بالله حينما تكون معتمدا على الله حينما تركا الى الله تجد السعادة وتجد الراحة ولو كنت خاليا وفاق ما عندك شيء اقرام ايه تحاوي ولكن باتصالك بالله انت الغني وكل الناس فقراء ولو اصحاب الدينار والدرهم فقراء لان الفخر شو هو الفخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الـ ليس, الـ الغنى ليس, ليس الغنى عن كثره العرض والحسابات البنكيه والرصيد لا ليس ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس النفس وانه هو اغنى إذا لم يغني نفسك سبحانه وسبحانه ولو كان عندك إيه البحر من المال البحر كله لك لا تزداد الا عطاشا كل ما زادتك أرضى لن تزد عطاشا لا تزد عطاشا إذن سأرهق سعودا ليه يا رب قالنا كان لآياتنا عنيدة خلصنا شيء من التفسير يا رب هذا نوع العناد الذي قاوم به وعارض به كتابك يا رب من أين أعترف هذه المعارضة؟ قال إنه فكر لما عرض عليه عزو الله أبو جهل عرض عليه ما عرض وقد تمعتهم أخا يفكر ماذا يقول في القرآن؟ قال لي أبداً يقول لي هيئاً تعب به دين محمد صلى الله عليه وسلم وتعب به الله فكر في ماذا يفكر وقدر في نفسه كذلك ونقول كذلك فكر وقدر قال الله عز وجل فقتل كيف قدر. لعنة الله يعيش. فدخذها الدنيا. اخذ لعنة الله في الدنيا. لعن الله ترطوه خلاص. ومقصوص خط عليه. ورمى به وقتعت لزوبه. ذيك امتدت الدنيا مادة. هذا في الدنيا. قال فقتل كيف قدر. هذه لعنة في الدنيا. ثم لعنة اخرى ان شاء الله تفحبوا الى قبره و الى ما تفارقه. قال ثم قتل. كيف قدر؟ لعنة الله عليه كيف قدر اخذ لعنة الدنيا ولعنة الآخرة شق الدنيا وعذب الآخرة ثم قتل كيف قدر قال ثم نظر يعني فكر هيدو ويني فرق هيك وثم ديد ثم عبس يعني ذكيها فركيها فركيها فركيها يبسك ويشتد في الحجوش. ثم عبسه وبسار بسار بالسين بسار ايه بصر. يعني زاد بالكلوحة وزاد في العجوزة استدت عجوزة وهو عبسه وبسار عندي كلب الصاب أبي أبي أبي أبي أبي أبي تودين بس قال ثم أدبر في النهاية ثم أدبر يعني في جوارع. ونفر من شريعة الله وانقطع حتى ذيك الاتجاه اللي كان عنده وذيك النوع من الميول نحو حب الإسلام وحب القرآن وسنعي عليه حتى وجاء الآن ثم ادبر بجوارحه واستكبر بقلبه ورأى نفسه ننفط وقم شخصة تبطاله خلاص النوع أعلى من أدنيه سبع كتاب الله وأعلى من أن يقتدي برسول الله وأعلى من أن يتسمد ويسمع من النبي الله صلى الله عليه وسلم هي. والسجدة، فقال عدو الله شو قدر البقاء هذا قال، قال إن هذا القرآن، إلا شو عدو الله؟ بالطياري بالحافر، ما هذا إلا سحر يوسف؟ سحر منقول عن سحرت اليمن وعن سحرت نيز وعن سحرت إيش؟ سحرت يعني ال الجزيرة، منقول هذا مأثور، سحر يعني أخذ أشياء لأبي أبعن الحمد لله يدور بين اشقال والان يقول وقال لي انه ليش كل ساح سيحه قال لي انه يفرق بين المرء وزوجه تجد الزوجه مؤمنه والزوج كافر او العكس تجد الاب مؤمن والولد كافر او العكس تجد الاخ كافر والاخ مؤمن العكس سبحان الله قال هذا شبيه ب إن هذا إلا سحر يوضع واحدة سمعناه يا إخوان في, في الناس في البطالين والمشعوذين والأفراكين من يقول هؤلاء الدعاة كانوا يسحرون الناس هذا الوهابية صحرة يجريد يقول يسحر الناس يا عزول الله تدر تدر مش تنشوها الوهابية إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر يقول هذا قول من قول البشر يعني مش كلام الله قول من قول البشر واللي يقول في القرآن أنه قول البشر هذا كفر ودخل سقر وهو من أهل سقر وما أدرش ما سقر لا تنقي ولا تضع ليش لأنه قال هذا القول هذا الكلام وهذا القرآن قوله من؟ قول البشر ما هو كلام الله سبحان الله وأنا جد الأشعريين مذهب الأشعريين مذهب الأشعريين يقولوا وهذا هو الموجود في المعاشر في الأم البراهين يقولوا هذا القرآن رضوا بالكم ما جزكم بخير هذه عقيدة العيّد بالله صلى الله عليه منها من يقولها كلام الله مش هذا القران واذا كتبت يقرأ من البراهيم هو يقرأ على سبحانه أشبيه هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو دال على كلام الله شو كلام الله؟ قال كلام هو كلام النفسي الله في نفسي كلام ما هو بحرف ولا بصوت ولا تقديم ولا صاخير ولا اعراب ولا ولا ولا ولا لان هذا القرآن يقولوا انه شبيه بكلام البشر وعليه ما هو باسم المدلول هو الكلام النفسي اذا هذا شو هو يا يا قوم يا ناس ما هذا تلمن شبيه لكلام البشري، لأن فيه تقديم والساخير والإعراب فاعل مفعول مبتدى خبر إلى آخره وهذا كلام ايه هذا كلام الناس قلنا له مأسوبي مثله غاية تقولوا بابكم الرجال وكتقولوا انسوا ملدتكم المراه جيبوا محل هذا القرآن يا بابكم ولو بلغتم في العلوم ما بلغتم مأسوبي مثله سنتم وحدا على الاسف يدرس يدرس للمسلمين والمسلمات عبر التاريخ، والإمام الأشعاري رجع عن هذا كله في الحقيقة والف كتبا بريئا من هذه العقيدة ولكن انتشرت لأنه كانت من قبل معتزميا واشتهرت عنه هذه العقيدة فصارت في الناس وما زالت في الناس حتى الآن فهذا تنبيه لكم يا إخوان وخصوصا طلبة العلم خذوا بالكم ونحكى لواحد والله من طلابنا بل من أعزي طلابنا كان في مجلس وثم إما قيل له أه حضر قالوا فلان من, من الطلاب العلم كان يلقي درسا وقال لهم إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن هذا القرآن كلام الله والله بهذا العبارة وقال يقر ما درسه في ام أم البراهن ودرسه في, في عقيدة المعاكرة هذا نعوذ بالله اذا نحن والحمد لله نعتقد ان هذا القران كلام الله فاجله حتى يسمع كلام الله والسيد عائشه تقول ما بين دفته المصحف كلام الله جدلا فهذا القران كلام الله بحروفه وكلماته وكل شيء فيه هو كلام الله الله تكلم به وسمعه جبريل منه وجبريل ألقاه على رسول الله ورسول الله سمعه من جبريل وصحابه رسول الله سمعوه من رسول الله حتى نقل إلينا قبضا طريا كأنه الآن نزل إذا من قال إن القرآن كلام البشر سفر ودخل سقر كذا إذا نشيق الله عز وجل هنا شيء يقول عن أبي جاء عن واليد بن مغيره فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر اعوذ بالله قررنا إن إن هذا إلا قول البشر قال الله عز وجل سأصليه سقر على هذه التليمة سيدخل وسقر. وسقر سقر وسقر كن هي سقر هذا اسم من اسماء جهنم اما عندها اسماء متعدده او حسب طبقاتها لانه طبقه تسمى كذا وطبقه تسمى كذا وطبقه تسمى كذا وكم كم طبقه في جهنم سبع طبقات وكل طبقه تسمى باسم اي نعم او اسم من اسم جهنم سقر قال الله عزوجل سأصله سأقر سأصليه معنى أصله يعني ماشي مشوي يقول الشات المصرية في اللغة العربية الشات المصرية كيف الشات المصرية الشات المشوية لما تدخل حول الفرن هو جيبه نعم مسلي ودخل جيب طلبه نعم مسلي وكسزلم الماء إذا بالحولي مشوي أش كيف اسمه ذيك الحولي مصليا هذا كم شو المصلي سأصله يعني غادي جعل محل كمشور بطبرق محل كمش ويدخل جهنم ويدجوه ويدخلوه الطلبة ساقص ليه ساقرش كوت فيها ذلك لقال كنو الوليد من المغيرة ومن على شاكيلتين هاد الوليد كينه ما أسهر الوليد من المغيرة العالم كل الوليد من المغيرة كذا لا كل شيء شيء آلح ولا مش مياه بطعم ولا من دين تمثله ارخص من الحوله اليد الطحيه ساصيليه سقر انا ساصيل هذا وعد من الله, الله. ما اسم في وحده ساصيليه سقر ثم اخذ يضخم شان سقر ثم ترى هنا سقر يقول الله زوجك وما ادرك ما سقر ما في أحد رأى سقر ليخبرك ويعلمك عشان شان وكيف وكيفه هي وكيف لونها وشانها وعذابها والله ما في أحد يدريها وما ادرك ما سقر كل هذا اللي ذكرت سيدنا كل ما وصفها الله ما انتركوها عبدا لأنها دي لا تدرش بالألفاظ هذي يقول من شأنها ويقول وما أدرك ما سخر ما في أحد يمكن ينبئك ويعلمك ويعطيك حقيقه سخر ما فيه لأنها أعظم من ان تصور وان توصف شانها عظيم من, من الذي أقدها الله عز وجل انا اقول هذه الشمس وحدها سبحان الله هذي لو تكون هي سقرا كيف هي؟ يقول العلماء لو تقرب الكره الأرضية ألف كيلو من المركز اللي هي فيه ألف كيلو خلاص ينتهي كلش. كل شيء بحره. أي بقش أفصل أكلح جارنا عم بحر. ويسار كل شيء كل شيء بحره. وما أدريكم ما سقرا كيف هو يوم القيامة هذه الشمس تدخل النار؟ بطعو الله العالم وما ادرك ما سقر قال في تفخيم شأنها لا تبقي ولا تذر. ما تخلي شيء بالجلد بالعرض بالعاصف كل شيء بتحرم الدوم كل شيء وتضحق كل شيء لا تبقي ولا تذر. ما تخلي شيء ما تدرك شيء ان لو تحرقوا حس الفؤاد انها تطلعوا على الذي تحرق لك الفؤاد في القلب عز وجل كذا كذا اللي يعتقد في القرآن كذا ويقول لنا إن, إن هذا الكلام كلام بشر هذا حرك كله طلع في تزيج القلب ذا حرك لا سبق ولا سبب هو ثم يقول لواحة لو للبشر لواحة فيها فيها سفسران لو يعني اثنين دي أسوأ الحبيبي بس المجرمين والظلمة والكفرة والعلمينين أجي أسأل عن أجو الله عز وجل مزيدي لوح اليوم سبحان الله تدعو من أثبر تدعو من أثبر وتولى وجمع فأوعى تدعو ما أجي وأجي أجو أجو الله عز وجل مزيدي أزيد اليوم وشود تدعو والله يقول في الآية الأخرى إيه كذا يقول سبحانه واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً اعتد هيئنا سه سع... هيئا لا موجودة أني تقول بارك عليه جده الله لا موجودة واعتدنا خلاص موجودة لا واعتدنا لمن لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزكيراً إذا جت بدلمها ولا ضربت هذا فرق الصوت التقشدي يزعجه ما حنقا عليه وحقدا عليه تجمع هو يطلو وحده لواحه للبشر للبشر شنو هي البشر شكون البشر احنا البشر ولكن شنو بقى ما سمعناش كتاب الله شنو بقى خلاص ما بقينا بشر البشر ليسوا البشر لانه لأنه باد البشر لا في صوف ولا شعر ولا ريش ولا بأجي البشرة البشرة بعضة المسلوق قلت بمشي المسلوق هكذا اجعل لك مازقية كذا ولا لا الله سبحانه وتعالى قال لأدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لله أنزلنا عليكم لباسا يوارسوا فيكم وري وري الرياش شنو الرياش قلت يا الظاهر اللي كنزيروا به وريش ولباس سفو وثم اللباس الحقيقي اللي يستركم سترا جميلا الشهوات لباس التقوى هذا اللي يسترك من الفضيحه الكبرى يوم القيامه الله العظيم اللهم استرنا يا رب خذ هذا اللباس خذوا من هنا فصلوا ماذا يجوز المعمل في القران ثم فصل هذا الثياب و كن كنعمتي في قبرك حتى تلقى الله فيه وهل جهنم غادي في يوجد تقصي بين جهنم قطعت لهم ثيابهم النار، لان زمان عندهم لباس، أما المهم من عنده لباس، عنده لباس ثقوب، أما الآخرون عندهم لباس، فصل قطعت لهم ثيابهم النار، المعمى المعمل موجود المسجّن يكون داخل الشيء السجن، وشكي تدخل باللبس يلو، بالجلاب وقميص يرولة، ما ما ما ما لا ما ما ما ما ما ما ما ما ما لا ما ما فيقول الله عز وجل سبحانه و سبحانه يقول للبشر للبشر هذا تفسير اول تفسير ثاني تفسير ثاني لواحة للبشر بمعنى انها تحرق الجلد وتسوده والعياذ بالله ديندسيت دنست النار والعياذ بالله هذا الجلد يصير كل شيء اسود خلاص للبشر طب خلف الايه الاخرى فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون ومن خفف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون سلفوا وجوههم النار ﷬سبحان الله لا أضير سلفوا وجوههم النار وهم فيها كالحون في كالحون كالحون معناه ال ال ال العلم جد إن شاء الله طحية ماشي دي المكث بذاتك الرزح حولي كستهش شوي شوي, شوي شوي شوي في ال في الفرن ولا في البادق الخراطا اللي قد خربت بتحرق كيف يصير الشفه الشفه السفلى تتقلص الى الاشبل والشفه الشفه العليا تتقلص الى الاعلى ويبقى مكشوره الاسنان هذا في اللغة العربية يقال لها كالح يعني اصحاب جهنم من ظلموا والفسق والمجرمين والمنافقين والمشركين والعلمانيين هذا شروف جهنم حينما تشويهم جهنم يصير وجهه كالح يعني الشفه السفلى متقلصة إلى الاسفل والعليا متقلصة إلى الأعلى ويبقى كاشر الأسنان يسأل الله العظيم هذه الشيطة الله في اللغة العربية فيها. كالح وهو فيها كالح قال هنا لو للبشر تحرق البشره البشر. ثم يقول هذه جهنم فيها عليها من هو مكلف بإيقادها وتسعيرها وتقويه حرارتها طاقتها ناشئه عن زبانيه مكلفون بها كم هم يا رب خالص سبعه عشر وتسعة عشر ليس فقط لا هؤلاء رؤساء وتسعة عشر يرأسهم واحد ثمانت عشر ثمانية عشر رؤساء والذي يرأسهم واحد اسمه مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا أهل جهنم ناد الرئيس الأعلى من أهل جهنم ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك يجلق دي يموتنا ما بنقمش احيا في النار الموته. الموت الموت اللي كان يفر منها في الدنيا الان يطلبها واين هي لا يموت فيها ايش ولا يحيا لا يموت موت استراحه ولا يحيا حياه طيبه ما في لا هذه ولا هذه لو واحد البشر عليه قال الله عز وجل عليها تسعة عشر وتسعة عشر إن عماسناهم فقط هم الملائكة هؤلاء تسعة عشر لا هؤلاء رؤساء ويرأسهم الأعلى رئيسهم الأعلى مالك ويقول على ذلك إن شاء الله أنتم السياق يقول ما يعلم جنود ربك إلا هو المكلفون بالنار لا حصر لهم ولا عدد عليها تسعة عشر تسعة عشر بعض العلماء شكت حتى في التسعة عشر ما ندري هل هم أفراد ام هم صفوف ام هم أنواع هناك من قال ملائكة أنواع وواحد و... شيء هناك أنواع تسعة عشر نوع البشريه ما فيها شيء أنواع فيه أنواع في أجناس وأنواع والأنواع داخلة تحت الأجناس في أجناس من البشرية وفي أنواع وفي أشخاص تحت الأنواع الأشخاص وهذا محل علم المنطق المهم عليها تسعة عشر ربنا سبحانه حكى لنا أن عليها تسعة عشر وما هي تسعة عشر وكيف نوع الملائكة وكيف كنهم وكيف حقائقهم ما ندري هذا علم غيبي نكله إلى خالقه سبحانه وتعالى نكله إلى عليها تسعة عشر فلما نزلت هذه الآية وقال عليها رب العزة قال عليها عسكر تسعة عشر أخذ أن المؤمنون فقبلوا ورضوا وامنوا وصدقوا وقالوا آمنا بالله أراضينا بالله رباً وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمنا بما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى قبيره وأراضه واستسلموا وانقاذه وأما الكفر والمشركون ماذا قالوا؟ أخذوا يتهجمون وأخذوا يسخرون ويستهزئون هو واحد يقول والله اكفوني اكفوني اثنين وأنا اكفيكم أكفيكم الباقي والآخر يقول ما لنا أبو جهل يقول كل عشر مع واحد وخلاص نخدم مع, مع, مع أصحاب جهنم كل عشر اتفلان وخلاص يصنف لنفلان وفلان واحد وفلان وفلان, وفلان واحد وعشرين يعني على عدد على عددهم العشرات على عدد التسعة عشر تكون عشرات يسخرون ويستهزلون كده الله ش قال, قال وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكه وسمهم اصحاب النار لان ذاتهم مكيفه في النار ما يتاذون بها فهم اصحابها ما يزول عنها ابدا ابدا الابدي فهم اصحابها وجعلناهم ملائكة ما هم من جنس البشر ولا من جنس الجن ليش حتى لا تكون عطفه ولا شفقه على أداء الله وعلى الكفر بالله وعلى المشركين بدين الله بوحدانيه الله نافح يا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة والملك إخواني نحن لا ندري قوته الله يقول شداد غلال شداد غلال الطلح ما يعرف الشفاق على أعداء الله شفق على من؟ على المؤمنين في هم على أعداء الله غلاء لا يعرف إلا العذاب فلذته في عذاب الكافرين والمشركين والعلمانيين هذا اللي بدأه غلاء وثم شدات أقوية فخلقا وخلقا خلاص بلغ النهاية ما ملك سبحان الله جبريل جاء صار من قران شحال من مدينة كان فيها قبلوط وقال صلى اذكرها سبع سمودن مثل طنجة مثل طنجة القربيدة على ايش على سبع مرات ايش علم بها جبريل دخل جناح ومن هنا خلاص وقلب وقلب قلب جعل جعل الاسفل ايش اعلى والاعلى اسفل حتى علناها حتى سمعت ايش الملائكة نباح القطط نباح الكلاب ومواء القطط وثم اقلب جعلنا عاليها سافلها وثم في النهاية امطرنا يدر قوة مش واحد ما يخدم ما مئة ست مئة جانا واحد اشتنصت عين لا اله الا الله وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه النبي صلى الله عليه وسلم يصف ملك من ملائكه حملة العرش يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاصقه كما بين السماء والأرض الله أكبر أبو الجهن قال مع واحد الملك في جهنم ملك في جهنم يأخذ جيل جيل كامل بكف وجبل بكف ويرمي الجيل كله يصرفوا الجيل قولي عصر قرن اشكام الآن في الكرة الأرضية يقول له خمسة ملايير هكذا لنه او لنه غالب خمسة ملايير يقوم خمسة ملايير يهزها الملك في كيفها ويرميها في جهنم ويرمي عليها جفر شو يا الله أكبر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عزتهم الا فتنه لمن للذين كفروا العده هذه وما زال هذا العدد فتنه الان عندهم كلام انا ما عندي وقت لحدثكم عما يقولون في التسعه عشر كذا هذا هذا له درس اخر ولو شان اخر وولدوا عنهما ولدوا واستكشفوا من الغيوبات هم يلقوا بشوفات واستكشفوا وهو الاخرية كلام هراء كلام ساقط لاغي لاغي مثلا وان العدد يعلم سره ربنا فجعل صلوات خمس ليش؟ تدرون؟ لا لا جعل الولد يستقر في بطن امه تسعة عشرة ايه؟ تسعة عشرة ايه؟, تسعة إيه؟, تسعة إيه؟ سعى اشهر شهر ليش تسعى شهر ليه يعلم الله جعل سبحانه الطواف سبع وصفة بين سفر مساء سبع ليه قل ليه لا أحد يدري لكن الله يدري لأنه الحكيم ما من قول وما من فعل وما من تشريع إلا وفي علم وفي سر وفي حكمة بل حكم وأسرار لا ندريها عربنا يدريها ليش ليختبرنا سبحان الله جعل السنوات السبع ليش تدري والعربين سبع تدري لا ما ندري جعل طبقات جهنم سبع وطبقات الجنة ثمانية ليش ما ندري الله يدري لا ما ندري فكنه الملائكه لا ندريهم والعدد الذي نص عليه تسعة عشر ما ندري ليش نحن, نحن الجهل من ذاتيتنا والعلم من الله فإذا كان هناك علم من من يأتأتنا يعلمكم الله ها كده علم الإنسان فالعلم كنت مستعار من الله الله وهبك إياه أن الله علمه ذاتك أنت لا أنت مطبوع على الجهل الجهل من ذاتك ولئن هب من ربي خلاص والحياه كذلك من سميت كذا مثل كنوا الصفات نحن ما عندنا من ربنا وما بكم من نعمه فمن الله خلاص وما يعلم جنود ربك الا هو عليه عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا تتسنا للذين كفروا فعلا كان فتنة الفتنه, الفتنة شم هي الفتنه الفتنه هي النار النار سماها الله فتنه والسم في اللغه العربيه فتنه لانها تستخرج الجيد من الرديء، الفتنه معنى الاختبار والاستخراج فأنت فصاحب الذهب صاحب المعادين كل المعادين فما يعرف كنها وحقائق المعادين إلا بصهرها في, في النيران هذا صهرها واستكتابها يسمى فثنة فالله عز وجل أنزل هذا العدد ومن الملائكة وحكى ما حكى ليه للسخراج ايمان المؤمنين وكفر الكافرين فكان فثنة وما جعلنا عدتهم إلا فثنة استخرجنا الله. لا يجهل ولكن رح ربنا سبحانه استخرج لنا ما يعلم هو كلها الحقائق والأشياء فالناس ما عادل والاراضي ما عادل كذولا لا؟ لن... واجعلنا ما جعلنا ها؟ عدتهم إلا فتنه للذين كفروا ليش؟ قال ليسيق جم غيث ربنا ليسيق الذين أوسوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا لأنه عند اهل الكتاب أن في, في ثوراتهم وفي إنجيلهم أن عدد السبيني عزبانية جهنم كانت في كتابهم تشعة عشر موجودة في الكتب القديمة كلها بما فيها الثورات والإنجيل ثم جاء القرآن وتيقن أهل الكتاب على أن هذا الكتاب من الله لأنهم يعلمون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأ إيه ثوراتا ولا انجيلا ولكنهم يجدونه مكتوبا عندهم في الصورات والإنجيل يامرهم بالمعروف وينعمر منك. فلما نزل القرآن واستكشف هذه الحقيقة قال لي السيخ تيقنوا أن هذا الزاد على أن هذا القرآن هو كلام ربنا سبحانه والمؤمنون هم دائما في يقين والحمد لله كلما نزلت آيات وكلما تزددت آيات ازدادوا يقينا وازدادوا يكينا على يقين بنزول هذه الآيات وبموافقة القرآن لنزلتهم القديمة وليزداد الذين, آمنوا في رجساً إلى رجسهم وهم وليزداد الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا زِيَادَةً إِيمَانًا وَمِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ زَادَهُمُ الْمَرَضُ وَزَادَهُمْ شَكًّا وَهُمْ يَخافُونَ أَن يَرْتَدُّوا ۖ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ بسم الرحيم خلقت وشعدت له مال وبنين إلى يقول تعالى متواعدا للوليد بن المغيره المخزومي احذر اسائق قريش لعنه الله وقبر ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيره على ابي بكر بن ابي قحافه فساله عن القران فلما اخبره خرج على قريش فقال يا عجب لما يقول ابن ابي اذكر فوالله ما هو بشعر ولا بسح ولا بهدي من الجنون وان قوله ان كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش مئتمر وقالوا والله لان صبى الوليد لا تصبه قريش فلما سمع بذلك ابو جهل بن هشام قال انا والله اكفيكم شأنك فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال الوليد الم تر الى قومك قد جمعوا لك صدقه فقال الست اكثرهم مالا وولدا فقال ابو جهل يتحدثون انك انما تدخل على ابن ابي قحافه لتصيب من طعامه فقال الوليد اقد تحدث به عشيرتي ولا والله لا أقرأ ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كرشا وما قوله إلا سح يثار فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تقي ولا تذار وقال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال رجل فإذا هو ليس بشعر ولا وإن له لحلابة وإن عليه لطراوة وإنه يعنو وما يعنى عليه وما أشك أنه سح فأنزل الله تعالى قتل كيف قد فيقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه من الدنيا فكفر بأنعم الله ورد لها كفرا وقابلها بالجحد بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر وقد عبد الله عليه نعمه حيث قال ذرني وما خلقت وحيدا اي خرج من بطن امه وحيدا وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى رزقا عظيما فقال وجعلت له مالا ممدودا اي واسعا كثيرا قيل مئة ألف دينار. وقيل أرضا يستغلها وجعل له بنين شهودا إحضورا عنده لا يسافرون التجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتسلى بهم وكانوا فيما ذكره السدي وأبو ماله وعاصم وعمر عمر وقتاده 13 وهذا أبلغ في النعمة ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صلوف المال والاثاث وغير ذلك ثم يطع أن كلا انه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا وهو الكفر بعد العلم قال تعالى سألهقه صعودا روى الإمام أحمد لسنده إلى أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا وقوله تعالى إنه فكر وقدر أي تروى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دعاء عليه ثم نظر اعاد النظرة والتروي ثم عبس اي قبض بين عينيه وقطب وبصر اي كلح وكره وقوله ثم ادبر واستكبر اي صرف عن الحق ورجع القهقر مستكبرا عن الانقياد للقران فقال ان هذا الا سحن يثر اي هذا سحن قل محمد عن غيره مما قبله ويحكيه عنهم ولهذا قال ان هذا الا قول البشر اي ليس بكلام الله قال تعالى سأصليه سقر اي ساغمره فيها وقال تعالى وما أبراك ما سقر تهويل لأمرها ثم فصل ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر تأكل اجسادهم جميعا ثم تبدل وغير ذلك ثم تبدل وغير ذلك على شكل لا يموتون ولا يحيون وقوله تعالى لواحة لو للبشر أي للجلد فتدعوه اسود من الليل وقوله تعالى عليها تسعة عشر أي من مقدم الزبانية عظيم خلقهم صليظ خلقهم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا خفل الذين كفروا إلى آخر الآية يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا رد على مشركه قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يغالبون ولا يقاومون وقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتة للذين كفروا اي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختيارا منا للناس ليستيقن الذين اوتوا الكتاب أي يعلمون أن هذا رسول حق فإنه نطق بمطابقه ما بأيديه من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم بما, يشاهد بما يشهدون من صدق أخبار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلورهم مرض اي من المنافقين والكاسرون ماذا اراد الله بهذا مثلا